شبكة مزامير آل داود تهديكم إن الذين كفوا ويفضون عن لله الله والمسجد العرام والمسجد العرام الذي جعل واني الآكف فيه والفاق إن الذين كفروا ويقضون عن سبيل الله المسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للماس سواء الله فيه woman